أن الله طيبا سبحانه وتعالى ويختار الطيبين من عباده اختيارا واصطفاءا فإذا جعلك الله من الطيبين من المتقين من المصلين من المستقيمين على سنة محمد صلى الله عليه وسلم من المستقيمين المتمسكين بالسنة فهذا فضل من الطيب جل جلاله وتقدست أسماؤه فتمسك به وإياك أن يضيع عنك إياك أن تنتكس إياك أن ترجع على عقبك فهذا فضل من الله ومما يلزم الإيمان باسم الطيب جل وعلا أن تحب الطيبين وأن تتقرب إلى الطيبين وأن تتمسك بالطيبين وأنت صاحب الطيبين وتكون مع الطيبين فإذا رأيت نفسك تميل إلى أهل الخبث والخبائث والمعاصي فاعلم أن في طيبتك نقص واعلم أنك على قدر قربك من الطيب وأهله على قدر مكانتك عند ربك جل جلاله فإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله انظر اذا اردت ان تعرف منزلتك عند الله فانظر الى نفسك في قربك وبعدك من الطيب واهله وحبك من الطيب وأهله وأطيب الطيب كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما يلزم لمن آمن باسم الطيب سبحانه وتعالى أن يعلم أن الأصل في جسدك الطيب الأصل في هذا الجسد أنه طيب طاهر فلا تخبثه وتنجسه بالنجائس وهي المعاصي فكل معصية خبيثة فعينك طيبة فلا تدنسها بالنظر إلى الحرام ولسانك طيب فلا تخبثه بالحرام وغذبك طيبة لا تنجسها أو تخبثها بالحرام ورجلك طيبة لا تمشي بها إلى الخبث والخبائث مما يغضب الله جل وعلا بل طهر هذه الأركان حتى تكون شاهدة لك لا عليك يوم القيامة فإن هذه الأركاد هذه الجوارح ينطقها الله جل جلاله يوم القيامة وتشهد عليك بكل فعل قد فعلته وعلم أن كل ما حرمه الله خبيث وإذا كنت تحب الطيب فكيف يجتمع عندك حب الخبيث مع حب الطيب جل جلاله كيف ولا نقول في هذا اللقاء إلا كلمة أخيرة اللهم يا طيب اللهم يا طيب اللهم يا طيب حبك ونشيدك على حب من يحبك ونشيدك على حب كل أعمل يقربنا إلى ربك فاللهم يا ربي أطيب طيب أقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب أعمالنا وطيب أفعالنا وطيب أخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب أولادنا وطيب مكاسبنا وطيب أرزاقنا وحاشاك يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب أشهدك على حبك فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يرفع درجاتنا وأن يغفر لوالدينا ولكل من قال آمين اللهم آمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. <تصفيق> قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.